ملک اقتصاد فنقص ضروری او هیڅ اقتصاد یا نقص دي دا چې موږ د تجارت ضرورت مان mula کوو ضروری په دې وایي وبل کتاب هیڅ اقتصاد زیدل پدې مختص منه کې فنقص دا ضروری ده لازم ورو دا ضرورت ساتي لازم نه کړی بل عند الاستفاق الاختصاص كلها كانت ينشك لديك من حفظين الاختصاص نشير تريد بيشة يا عفو ولو يا عفو ولو او انك تلع جيل زي ندال وقتص منهوكي خاس ني والعفوكي خاس او انه الاختصاص ينشك عفو ولو عفو او انك تزيوه في الخالي لازل اكثر وقتص منهوكي او فلحات كبار فلحات كبار لننشك كما تفاصل. يأتي اشتفاوة في عفوات الإنسانة وفي عواض مستقر. نظنوا يشتفاوة في عفوات الإنسان. نعم عواض على التوائل. <تسجد> <تسجد> لما أنه تصرف في في <التسجد> فيه. لكن هر هنا في اشتفاوة أخر يتعلم تصرف فيه المنمين. أما قبل ذلك وأما غير ذلك. قبل ذلك قبل التصور بعاد المسروق قطع على الجوار لم يظهر اغاب نظر كار بتجي ادم الضروره اش تزور نظر اش تبيل ذا كوروثا ويا في حصدات يا عيله له اي على الجوار يبوت قطع على اللابس الثاني طيب اه وقبلت لمي بعاد المسروق بخلع دعفو آبا صورت دعفو شه علك ايه مقتصا ده زيد ده ولي نده مقتصمنهو اللاز قاقتو او ده آغير د لاز نه جور صول لقد ديه وحكي مونه وايو جالك ايه قادي زيد ماني چه چې وليتا ده ده يولان فیت لازمه ده كده ده علاسته مقتصمنهو چه قاقتر احاق صابتنهو ده احاقصو من قساط نفسه آه. هل لا تستطيع زياده المختصين لو بس حاضر يا دكتور نقول المختصين هم ماذا تكون مثلا عندهم ايه في الطبيب 20 اه ما اذا جنا في ذاك اذا ترى اذا دخل المختصين بسرعه في قتل لان بدون استفاق تاخذه لم يع وما سراع سورت دالت نمت دنوال چه ازدائن لا سلوکتی وضع او لا سلوک همشی او دالتائن عبرهم مختصمیل حسدت حلو بسدی سورت تی چه اما ازدائن لنگ عبر افاولا بنترش لا سلوکت دور بار خدا ایناو سے سماتا تمامیو کرید لا سلوکت مختصمیل بودی چا مردن حسدت او نه تا زخما لتواعیت او خطر قلنا مونوائه امنا ما یتبینو کارا کیه کونو حقیتا بجن قطع دا زیر لاستا مختص من قلر خطعا بغیر حمد بلنو لاست جورد ممارمه ایلا حق لاست تا حق تو بیشتی فارد شار او تعالی تو لاست جورد کشی مسئل نمکن دا لاست خطع اتا اتا اتا اتا اتا في الزيب زيب حتى أو قدلاء قطع سببتها قطع للطارنسل لا في أنها حق على الزيب إنما تمينا كونه يدل دليل قطع لا على كلمة تسلوا في ناحية مالي ولكن تتبين بورنا في المالوية حتى حقهم حتى لو قطع يتيري الزيب لا تقصر وما عطا أو عفا إما لو ننزل او جوړس لا حثه ا على حال نور على امام تاوي دې د گور کې ځاګ پهنه او باندې جوازه کوم چې ځای پایندي هغه لاته به لا پتا چې کله ثم حذر رقبه قال انكم مغلوين مخدره طوله د خلاصه لاثم من استور الکی جون ده لاقدره ما د سو تک غریه نو فہوای الدفاع ده ضیف الحق قاصد الثلاثیہ علی بما شاف کل سجدان نو یکتاب خلص نو مکی جون علی تفصیله هغه د بیمارس نو د مرکز نو فہوای الدفاع ولو حدا تشه غیور رضامیت سره حق لا تجوری نو علي اه صباح العافيه السلام اريد الى الى صدق في ما اسمه ديال الارض دياسوركي هل وثيقه استوربه من اسم او ثلاثه او دغه حق ولې کتاب خلاص کولې چې تاسو ټول وڅښلئ دا د ګوت اصول بیا تاسو د پینجو توډیې دا وایي اصل د تخته دا د دې کلاس موه په دې کې دا څه دوشه یي یو دا کڅوړه يوجد شيئ هنا كاف اصل كده كاف اصل ده القيا الغوي هنا اللي ضابطه في من البدايه ده ما هو مش عايز يدو حق قياس بيضوي كده حق قياس بيضوي حاكي دي بولغوري كده ده ده كاف ده ناقص تنيف على منفعات ثلاث يبقى كده على بوقك كده البيو چې دا د پښتو باندې چې لا تر باندې پښتو له غوښتنې څخه وکړل چې موږ یې ستمره جوړ او دا راځو هغه یو چې باندې موږ سره الله دې شي تاسو ته او تا پاسوی چې دا بوتي وي خني ورته یې دا بوتي چې به دا بوتي وي او طالب او دا تاسو ما ته سفیرې وې تاسو ویل پر دې خپل کوم دغه ورایو سوال نه کوم ځینوالو تاسو ته د نمره فلقب تابعه لها قرط في 60 ده عشان الا لو عصمت لو هي لانها طابع تام للانتام ثابت انتام ثابت من جميع الوجوه لنفس من كل شؤونه نواه تاع كتاب ارسطو فاندان في دراسات الفقه لا حق على جواز حقا في الحلول فلا سلوك يمكن الطرف بان هذا الطرف تابع ضمن تابع للنفض من كل وجه على وجه انا فرائع كل تابع تابع الا للموضوع او التوليف فدا يكون تابع ثابت تابع للمجموع على وهو الوسط في الطرف صار فرع ثابت عندما اذا استوبوا ثم ترائي نفس وما بعد زيتنا دا بز او زید عله العمرا مستخلی اوستا امر چې مختویات ده زید کتاب خاطر وقفه دی او دا زید لا روح نشولو زید کوم کافی او غدلیلا تمرص او ساری کوته او مله وروسته طرف زید او بیا نفس. ومارا او من صنع مقتور على قلال تاته بيز برزامن دمال قلقات ديئت نفر ديئت مقتور عند ابي حرم وقارا صاحبينو الهيز منو لأنهو داغا مقتصف لهجرة استوفا حقه قراتاكا منهو توقف الحق ورزت ربنا تاراكا ورغو القطاع ولا عند التقييد وقت السلام واذا ممكنه لا جماعه بلا سركه تقول يا صاحب الحق قد بيذكر مع الشطار فخلي استخدمه زي رقمي 10 10 كيمكننا بما فيني تقدره حساب بده ترمي بندور يا ابو رضى لا حساب بند هو يا ابو رضى لا بيروشت يس. بيروش يله فقهه الله اللي يكون بالامام تقوله. تعرفي ان فقهه استلاف. تعرفي سوق اتطور كاتوراجي. يا شفتي اللهم هوي شفتي الصحوات هذه. تعرفي ان صلي و صروي كذا صاعده. كذا قال له اصلي علاوي كذا. شفتي الصحوات. يا اه اللهم صل على محمد القومي يا رسول الله زي ما اسكينه ده اشبي ماما بخياره اولاد جدا اوكي رسول الله مبارك صلى الله عليه وسلم فوق التشريف العارفه رسول الله عليه على دي ماما بخياره اولاد طيب نعم عجيب ما ده كده سوق زمانه والي ماذ كنت سياده احوار بالداخل ما امام طردوي يا رسول الله ايه يا مو دڅو نو تاو دې دې لنګاتین څه ستانلو وخت دی سټو دپاوه دې وځي ګل <سؤال> د افغانستان په خپل وخت باندې وخت دی خو دا په محور شروع باندې دې دې چې دې ټلو نو مرګي ستانل په تاخذ تاخذ المقتضى النادي اه تصوار الايمان ايمان بشانك ستات ناوي ركن في الاسلام والاسلام جلاس توي جلاس توي جلاس عليه لا هذا هو المقتضى اللي امنه مرتو في ايمان تشتغل كل بساعه شغله اشطر لغير بساعه في اشطر لغير اللي يناموا شيء قلت دي وقت اشرب شي في ذلك سلام علي الرحمان الرحيم صلى بالرسول وسلم وتباوري تباوري ووبور او بس لهونه او بس دا لا تسو پردې نو سره کېدی د ژوند په اختر ولا شوای مرصا تاسو سره کېږي په بازاره اه ولحجا اجال زنده وکړو په دې ټول تایواله حاجة عامه څنګه دې دا ولي جاوه اجي ولګو ولحاجہ اجو نن کي اجانو څه څه وای؟ څه نو؟ اسی د مينې د نوروې علي په سبنونو په الهاله باندې لږ څه وای؟ حاجا، هلته حاجا موږ څه وای؟ خدای شاد کړو څنګه هم علیکم مجبور. څنګه؟ باندې مستاره کې په ونه. دغې حاجا مته تپې. لا څه علي. زه دغې وذلك أجل من المقرأة بقيل السلامة السلامة التي أصبح مخيمة عندها وإنها تقوم بمعجوزة صلى الله عليه وسلم فقد أظهر ذلك أنها تقوم بمبزوغة وإنها تعواننا والمؤمور قتل يد جلالت أقول أنه كل شيء يدفع قتل السلاح يدفع أو الله يقول يدفع أنه يدفع فجلاله ليس قتل أجل ليس قتل أجل؟ هذا هو الإمام سجوابنا مؤمن وله الإمام ستويت يوم السلامة مصالحه یو چاو چې کوڅي زمما مال متوکلینو تورو حته متوکلینو نو زمو چې دا او په ورثال او څه دا د تثبیتو موملو ځکو نو وخت هم دا میما څه ده هغه سره خبر دا کاشکا مې زمندم دا قام زالو موږ ته وتی څه څه څه میما په دا ریس ما ثواړې نور ماخدره کارو څه مكنه واره الوضوء والطهور دول يجيبوا 700 نور تراش ده ده څوک یې عمل کړی دا څه دی نو څوک یې ارغو نویال څوک څوک دی تاسو څوک یاست نه има وایو باندې روانو یاست چې هغه چې اته وایي چې دا د خدای او د خدای رسول محمد صلی الله علیه و او د غریب شریف واه کړو له زړه دنیا تاسو ته چې د خدای او د خدای رسول محبت وغاريب وي دا دنیا مهابسته مقلووب دي دا عليته سوته د جاب اخر الناس تاسو اخر الناس او نن به زاهیدن تاسو دنیا خاصه ولا زکه پیښه او تو دا چې تاسو ته د دې عبادت باندې د الله خو دې عبادت پدله اوله دي تاسو دغه وخت کې څنګه باندې کیږي سرعتانه دي راځي خو خاورونه نه ده پات دا ټول شي ورته کوم وسكنات عليه جل وعلا او نوعا ما يعني نحن كل ولا ربنا هذا بينمر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تقوم بينمر على الرسول تاع سواء ويسوعي او هذا عامل كيان الله تاع مخلوق فصوب على ما مخلوق شيء تاع الله مخلوق تو دي بعد دينا وقت لكن تاع من بعد من الشيء غير مخلوق ولا هو ما سوى عنه فيما سيلوش انه قتل لله الحق. انه لا مختص منه. مختص له. قتلك لا مختص منه. انا فقه في القتل. حتى لي مختص له فلا وهذا الغدين مختص لا تكتوى اذا مختص منه. وقع قتلا. دارا مش تهجد القتل. فلي هذا اللي وقع كان قشل. فلا بتقول الظلم راسي. مثلا. ذاتين مقتصره حق نيف مقتصره همارك الظلمان يلا فروا مع الكل او يجب تقول له مقتصره هم المرس مرسل ربيع قليل مقتصره همارك هل يتساق لكي يشعر فهذا مقتصره همارك وانه هذا هو وطعه ظلما كهن المرسل ويقتصر او بلدان يانه جرحه يجب حق نفسه لطوله او زائل اخوات الخيار ده مفلوق ذلك يقول تقوله اتوان ده مقتصره للمدر العاطف على خاطر دې نه عارفه دولت انا كده ده كده تديهوا استفسر لا مختصره كده لا سمحك خطوبيك لو ما انت كده يبقى دي حصه مسؤوليه مش مفهومه مثلا هو ده فرض خلواي ولان وجرح الاقصى للمواثه لازم في دول كده مقيد بكل الحياه في, في. قتل ده جرح من جزء الحياه اللي هي قتل الوقت الا ان ساقسه. بشبه هاد. لجاة نسمه. شبه هاد. وليزت حتى قتل هاد هو تصحبته. بمقتصده لك. هو جبل معنا. بخلاف ما يتشهد. لا. بخلاف دار مسائلتكم دارك دولي امام. امام قلت فيها قديم مسائلتي. في الفعل. قيبة. اما تقلدا. من جانب الشرعة. الشريقة فغالك ها لديو راتوية جيسوة شريطه نطبق غالقه ها هالو رجول اكل هدا هالو رجول اجيب المالك همه سنفيده وشعان فدما سنفيده ها لك عبدا واجبه ايش هوا لك ها كالإمام ها <تصفيق> هاو عقدم لك بزعب سورتي هاجاب عليك سورتي ها من ها هاو قانون داله ما تقايده يالك قلمت يوسوك واجب اذاكيه نشريطه نطبقه واجبه الياد عقده واجبه اذا مقايد فاقيده سلامتيا تارا يا أيها газمانِ هل如果 إذا انا الت Mechan representatives السلام بانكسزز planned rule ok yeahTop one Means 1 which said theory lordeshma last wordMe first here you must tell me people sought forceu dad's wordsinneneget�me otrosmanns I have to tell you they wanted رمي للحربين لا حربتي اولى لا تطوع جبذا الحربين قتل قتاله حربين قتل واجب واذا زولني قر قرت حربي ولي اذكر لا اله لا تقبل بل في الشريعة والصوية عفوة لوز في البوطة عفوة لوز عفوة, عفوة منذوبة فإن دوست لكيه الله يجب من فرميه اه اقرب الرغم بلدكوات ايهو منذوب الى العامل هو الضر ما نهلم فيه منذوب اهه منذوبة فكي مستحفة عفوة عفوة فكي مستحفة فقطاتها استدركت ليك شئيد نفسك بلا كلاهية فيكون من ما بيكلاه النسوء ده لاستك تولبا تولي احساس مقتوليات ده بارك كلم باب الاطلاف ده باب الاجازين ده باب ده اجازين هل ستاقين سواء فاهم ماشي خامن ده نتاقيني يعني فالاطلافار مقيت بالسلامة الصهورة والاطلافار مقيت بالسلامة الصهورة اجازة كتاة اوشي ده مقيت فقيل اخلا مجازة يشيبورك ورساة زلدلو دا تاسو دا وځمړی سره چې تاسو کارې هغه د دې د مولا په او او که کار